117. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 118. تَكُفُّ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ صِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُطَّ لَفِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ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 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ فَمَا لَكُمْ مِنْ 119. وأقم الصلاة طر فإن نهار وذلفا من الليل 110. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 111. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 اُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ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 نجحنا من الجن والناس اجمعين وكلنقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ إِن تَظَهَّرُوا إِنَّا مُنْتَقِمُونَ 112. ولله غيب السماوات والأرض وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 113. بسم الله الرحمن الرحيم 124. تلك آيات الكتاب المبين 125. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 126. نحن نقص عليك أحسن القصص بما 117. ورحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 118. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت 114. رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 115. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك